عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي بعزم المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي بعزم المنادي عدنا نلبي عدنا نداء الجهاد وسرنا جموعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى وسرنا جماعا لدحر العدا نفوسا حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواءا بأسيافنا وكنا فداءا بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي اجئنا بعجل اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي, عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي وباتت بلادي بايدي اليهود وعادت تنادي اين الوعود وباتت بلادي بأيدي اليهود تنادي أين الوعود حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي لداء الجهاد جبنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي المنادي نلبي نلبي نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي انا ارضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندلا لا نهان انا ارضى بدل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندلا لا نهان حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواء اشيا بنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا المنادي عدنا نلبي, عبنا نلبي, عبنا نلبي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 بأكيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزل اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عندنا نلبي عندنا نلبي نداء هذه عندنا نلبي نداء الجهادي ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل الا العبيد ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل الا العبيد حملنا لواء باسيافنا وكنا فداء بارواحنا حملنا لواء باسيافنا وكنا فداء بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي فكتبنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي فكتبنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي Adnanulla bi da el Jihadi, Adnanulla Jihadi,